الله الرحمن الرحيم والمسلمين اولئك ا ل ذ ك الحق والاخره 「なんだ الذي خلق ا ل س م ا و ا و ا ل ا 「なんでだろう?<音声>」 الذي خلق السماوات والارض ب س الله الرحمن الرحيم سلام The w o r of g is the w o God. I love you. a h e power of... What? <laughs> you、mm -hmm. We're going to the front. When does he know? I h a n k you. Amen.、Um. Wow. We'll be r e g h t b a c We're、well、done. Well done. والذين عبادت في ا ل ي ا ت ربهم من ي خ ر ج و والذين يخرجون عزمنا ابننا you <laughs> わずかに言うても言うても言うても言うても言